بوك تو بي تسيات ديواج تسعة, وخمسون تسعة وخمسون. في مكتب البريد في مكتب البريد كده نايبلش يا أين يوجد؟ اقرب مكتب بريد أين يوجد أقرب مكتب بريد يتو ديالكو هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه عن اقرب مكتب بريد قديه نايبلشيا بوشتووا يوجد اقرب صندوق يوجد اقرب صندوق بريد potrebujem pár poštových známok تحتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد na pohlednicu لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة. ورساله اكيي بوشتوفنوي دو اميريكي كم اجره البريد إلى امريكا كم البريد الى امريكا كولكو واجي وزن الطرد كم وزن الطرد هو بوسلات ليتيتسكا بوشتو هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسها بالبريد الجوي؟ أقدها التك بر كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصلوج تات <تصفيق> أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ اين يمكنني أن اتصل بالتليفون؟ gdzie najbliższa telefona budka? توجد أقرب كابينه تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ ماكيه تليفونه هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ ماك تيليفوني زوسنام هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون, تليفون؟ بيتي هل تعرف كود مفتاح النمسة هل تعرف مفتاح النمسة مومنت بوزرييمسا لحظه سابحث عنه لحظه سابحث عنه لينكا الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار اكميه числосте vytocili رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به najprv musíte vytočit nulu ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب اولا أن تضغط الصفر.